أقول مالي يا لط، مديوش لي يا را مرة مرة واحد الكريز مونديال كان طيح فص ناط، أنا هو الرجل الوحيد اللي ندمت مراه، بيا، من صيبش ما يحس اللي يا مني، عايش صاحبي مو كين كاين فرق ما بين المراه و الراجل شوفي دابا كتبغي تمشي شي بوتيك يدير الحوايج باغي تشري شورت كتلقى شي ديري زوينه في بوتيكه كتولي شاري الشورت تريكو سروال قميجه سليب سماطي ليقات <تصفيق> <تصفيق> وانا مشيتي و لقيتي الدري كتاخد داك الشورت و وكت... قدي لي <تصفيق> شو ده بك با... با... خرج مع الدري يا رامي شيء خرج مع الدري ده بس باجي با با تخرج مع الدري يا خلاص كشكون فيها أبي وكنت لقيتك ليه خرج مع الدقام يززونك يصبنا وكنت ناتت نشوف هالشي كم أول يا رح ناتت مني كات نشوف ومو حار جاوش عدو فرحان كيفالي شاطلاب كي جبت شدري موارم من طلاب <تصفيق> لما يجي مع دري لا كتكون غادي مبهدل وفهمتي وغادي وكتشكي لي خايف يتسلف منك والله الا البار شرينا واحد الكاسكروت ب 5 دراهم صرني عليه 4000 هدوه دري الاجهان واش فين غنا راه بحال بحال لابغيتي تغني <تصفيق> على مراره ماشي على دري لابغيتي تغني <تصفيق> على <تصفيق> لا لا لا لا طيب ما وعَرَفْتِ غيرك لما بتليك صباح الخير مرضي تشعلية هذه المرة لو بغيت تغني على زشك تقول مصاب وحلت لنا ترى رجال قتلة ولا ده بس خيلوا معي عد رياك تدير سكيتش في بلاستي عتير ادي رهوك حمز يدي بتسوى ما ما دوجا سما ما دوج اللي ما عمرو مدحك ديري دير وكلي هون دلوا زين ديره بده وشلون ده بكن ترطشة كنيك نجيب دعيني كنا عليهم واحد في الجمهور حامض ما